وَمَا آمَنَ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَمَا آمَنَ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ وَلَقَدْ أَلْفَنَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ فَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ صغير وكبير مستقر فَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَثِيرٍ مُسَطَّرٌ فَكُلُّ صَغِيرٍ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ في الجنه ورهب في مقعد صدق عند مليك مقتدر في بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم علما انزل من القران خلق الانسان خلق علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر, يسجدان والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَالسَّمَاءَ أَوْضَعَهَا بِقِسْطٍ إِن لَّا تَظْلِمُوا فِي الْمِيزَانِ إِن لَّا تَظْلِمُوا فِي الْمِيزَانِ والأرض وضعها, والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام, الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ خَلَقَ من من وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء